والبلاء ربي لا تأتي انكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اذا اصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين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 ان لو الحديد ان يعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحا وشجر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن مي يعمل بين يديه بإذن ربي وَمَيَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُمَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ذذابة الأرض تأكل من سأتا فلما خر بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عين يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلة العرّم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتين أكل خمطي وأثني وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرن ظاهرا وقدرنا فيها السير سير فيا ليالي واياما امنين فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُونَا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا أَمْحادًا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا, إذ تأمروننا أن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 إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء وَيَقُدرُوا لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازِلِ إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء في بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضررا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار التي كنتم بِهَا تُكْلِبُونَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنَا بِينَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْمُرُ أَبَاكُمْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكلب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكلبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعبكم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 وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْوَيْلِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ